وابو خياط عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سبع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه وأن لقبله لمسلم وعن عمر بن شعي بن عنبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتغرقا إلا أن تكون صفقة خياره ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا ابن معجا والدار فطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتقرق من مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا أبايا تفقوا الأقلابة متفق عليه